يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تذكرون أننا قد بدأنا القسم الثاني من الكتاب الكلام على الرياء وذم الرياء والبيانات المختلفة في المرة الماضية تكلمنا أولا على ذنب الرياء, ثم على حقيقة الرياء ودرجات الرياء ودرجات الرياء التي وقفنا فيها وذكرنا فيها الرقم الأول والثاني الرقم الأول هو قصد الرياء الرقم الثاني وهو المراء به ما يراء به المرض الرقم الثالث وهو بداية درس الليلة المراءة لاجله المراء لأجله ونبدأ فيه إن شاء الله يعني ينبغي كما سمعتم من سمع هذا الدرس أن يذكرهم جيدة تعلمة ومجاهدة للنفس على التحاقق يزيد معاني الرقم الثالث المراءة لأجله يقول بالشيخ فإن المراءة لا شك أن له مقصود يرأي لسبب لماذا يرأي وإنما يرأي لإدراك هذه الثلاثة لمال أو جاه أو غرض من الأغراض وله أيضا كما يقول الشيخ ثلاث درجات في هذه المسألة الدرجة الأولى وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يرأي بعباداته هذا المقصود الأول يبقى المرأي لا شك أن له مقصودا هذا المقصود يرأي لأجله لكي يحصده هذا المقصود على سبب درجاته درجة الأولى وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمك من المعصية يعني يعبد الله تعالى ويظهر التعبد وكذا وكذا ليحصل معصية وكما في الزمان السابق موجودا هذا الحال يقول الشيخ الذي يرأي بعباداته ويظهر التقوى والورع ويمتنع من الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء والأوقاف وأموال اليتامة وأموال اليتامة فيأخذها يولى هذه الأمور فيأخذها أو يعطى الصدقات ليفادقها فيستأثر بما يقدر عليه منها أو يودع الودائع ونحب ذلك هذه المصيدة الأولى وقد يظهر المرء في زي التصوف الشيخ يقول وقد يظهر بعضهم زي التصوف وهيئة الخشوع والمواعد وخصده بلوغ غرض لا يحل غراض حرام أيضا وربما حضر مجالس الوعى ومقصوده الشيخ يقولون مقصوده ملاحظة النسوان النسوان لغة عربية فصحى صحيح لا ينسى أكد أو يخرج إلى الحاج ومراده الظفر بمعصية في الطريق أي شيء فهؤلاء ما ذكرنا أولا وثانيا الذين مقصدهم بالعبادة المعصية أبغض المرائيين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته سبحانه وتعالى ويقرب من هؤلاء من التهم بجريمة وهو مصر عليها ثم يظهر العبادة وغير بما يضاد هذه الجريمة التي لصقت به كما يذكر الشيخ مثلا لذلك فيقول من التهم بجريمة وهو مصر عليها ويريد أن ينفي التهمة عن نفسه وهو فعلا قد اتكب هذه الجناية فيظهر التقوى لينفي التهمة وكالذي جحد وديعة الناس مثلا واحد أعطاه وديعة واتهمه الناس بها أنه قد جحد أزيل وديعة وأكلها فأخذ يتصدق بالمال ليقال هذا يتصدق بالمال نفسه فكيف يستحل مال غيره فهذا قريب من هذا المرأي الأول لزرائي لتحصيل المعصية هو هذا حصال المعصية ولكن لو يرأي ليدفع عن نفسي أزيد التهمة كذلك الدرجات الثانية من, النقل من هذه المقاصد ما يقول الشيخ هنا أن يكون غرضه الأول معصية هذا الثاني أن يكون غرضه نيل حظ مباح من مال أو نكاح امرأة فيتشاغل بالذكر وإظهار الزهد والطاعة ويعمل فهب تعربنا ليرغب فيه الذي يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد مثلا فيذر العلم والعبادة ليرغب في تزوجه ابنته فهذا رياء محظور لأنه طلب أيضا بطاعة الله تعالى متاع الدنيا الزائلة ولكنه دون الأول هذا طلب مباح والآخر طلب حراما طاعة الله تعالى والدواجته الثالثة هل لا يقصد هذا ولا هذا؟ يعني لا يقصد هذا ولا ذاك لا يقصد معصية ولا ناية مباحة ولكن يظهر عبادته خفة من أن ينظر إليه بعين النقص أو يعتقد أنه من جملة العامة وهو يريد أن يعد نفسه من خاصة من الزهات كالذي يمشي فيطلع عليه الناس مثلا كما ذكرنا من قاب فيحسن الماشية ويترك العجلة كي لا يقال إنه من أهل الله لا من أهل الوقار مثلا وكذلك يسبق إليه الضحك أو يبدو منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه الناس بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء يعني يستطيع حوله لا حوله لكتب لا استغفر الله العظيم كده يعني النفسه تائع يعني يتنفذ الصعباء معناها كده وأن يظهر الحزن ويقول ما أعظم غفلة الآدمي كل ذلك ليظهر أنه من أهل العبادة أو من أهل الخوف أو من غير ذلك ما أعظم غفلة الآدمي يعني الله تعال والله يعلم منه أنه لو كان في الخلوة لم يسكل عليه ذلك ولكن هايزعل ولا يتنفى الصعباء ولا يولي كلام ذا كله وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقيع وكالذي يرى جماعة يصلون ترويح أو يتهجدون أو يصومون الثنين والخميس أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسر ولخل بنفسه لكان لا يفعل من ذلك شيئا وكالذي يعتش يوم عرفة أو عشراء وفي الأشهر الحرم فلا يشرب خوفا من أن يعلم الناس أنه غير صائم يوم عرفة أو عشراء أو غير فإذا ظنوا به الصوم امتنى عن الأكل لأجله وهو لا صائم ولا حاجة أو يدعى إلى طعام فيمتنعوا ليظنوا أنه صائم يقولوا كل يقولون لا معلش مش عايزاكم وقد لا يصرحوا بأنه صائم يقولوا ما يتفضل كل يقولوا لا معلش عندي عز <تصفيق> وهو هذا الشخص قد جمع بين خبيثين جمع بين خبيثين فإنه يري الناس أنه صائم وهو غير صائم ثم يري الناس كذلك أنه مخلص لم يقل إني صاعم ولكن لي عزر هذه التصريف يعني فيري أنه مخلص ليس بمرائم وأنه يحترز من أن يذكر عبادته أمام الناس فيكون مرائيا فيريد بذلك أن يقال إنه ساتر لعبادته إن الرجل ساتر عبادته هو صاعم ومش عايز يقول لنا يعني أنه صاعم كده ثم إن اضطر إلى شرب مصبع عن عنه بقى عاوز يشرب وهو بقى لصيم ولا عزنون لم يصبر عن أن يذكر لنفسه عزرا تصريحا أو تعريضا بأن يتعلل بمرض يمنعه من الصيام بفرط عطشه أو يقول أفطرت تطيبا لقلب فلان ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشربه كي يظن به أنه يعتذر رياءا كذلك ولكنه يصبر ثم يذكر عذره في معرض حكاية مثل أن يقول إن فلانا محب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه وقد ألح على اليوم ولم أجد بدا من تطيب قلبه فأفطرته أو مثل أن يقول إن أمي ضعيفة, إن أمي ضعيفة القلب مشفقة علي تظن أني لو صنت يوما مريضت فلا تدعوني أصوم ويظهر النفس هذه الأعذار التي يبديها للناس كي يظهر أنه على هذا الحال الحسن فهذا وما يجري مجرى علامات الرياء فلا يسبق إلى اللسان كل ذلك لا يسبق إلى اللسان والعمل والهائئة التي يأتي على المرء إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن النباطين عرق الرياء رسف فيه من قوة من قلبه يعني وأما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه بل يقنع وهو مخلص بل يقنع بعلم الله تعالى فهذه درجات الرياء كما بينا ومراتب أصناف المرأين وجميعهم كل ما ذكرنا وجميعهم تحت مقت الله وغضبه ولا حوله لقوة أهلا بالله فشني العازي خاف شوي وهو من أشد المهلكات وقد يزل يسقط في دقائقه فحول العلماء فضلا عن العباد الجهلة لأفاة النفوس وغوائل القلوب ولا يزال الشيخ يوضح حزين معاني فيذكر لنا بياناً آخر يقول بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل يعلم أن الرياء جلي وخفي واضح وخفي فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد السواب وهو أجلاء عم يعمل ليه عشان هو مرائي واضح الكلام اخف منه قليلا اخف من هذا الحال قليلا ما لا يحمل على العمل مجردا مجرده إلا ان يخفف العمل الذي اريد به وجه الله تعالى يبقى هذا اقل درجه من السابق السابق يعمل مرائيا وهذا لا لا ينبع لاجل الرياء فيعمل بل ينبعس لنظر الناس تخفيفا للعمل يعني هو سيمبعس للعمل ويجد فيه مشقة وكذا وكذا التي يجدها المرء السامة المتكلم في نفسهم أراد القيام والسيام والذكر هذه العبادات التي تحتاج مجهدة مشقة على النفس في الواقع هذه ليست مشقة كما ذكر من مات مرة هذه لذة النفس ونعيمها وقرة عينها وسرورها بالله تعالى المهم يقول إلا أنه يخفف العمل الذي أريد به وجه الله نريد الذي اعتاد التهجد كل ليلة ويسكل عليه اعتاده هو بس سقيل عليه هو صعب عليه فإذا نزل عنده ضيف مثلا نشط له نشط للقيام وأخف من ذي قبل وخف عليه وعلم أنه لولا لو رجاء الثواء هذا كلام بأله نبنه يعني لا يصلي لمجرد رياء الضفان يعني كان سيصلي ولكن بهذا التساقل والتعب والمشقة وإنما رؤية الضفان له كانت هي لهذا العمل والمعينة على النشاط فيه هذا رياء خفيه شوية وأخفى من ذلك أخفى مما سبق ما لا يؤثر في العمل ولا يؤثر في التسهيل والتخفيف أيضا ولكنه مع ذلك مستطن في القلب يعني هو بأمل العمل ولهو بيراء الناس ولهو بخف عليه العمل لرؤية الناس دول الدرجتين التي ذكرنا إنما هو الرياء ناين في بطنه من قوة في قلبه ومتى لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يمكن أن يعرف هذا الرياء بالذات إلا بعلامات يعني أشوف بالعلامات الجديدة يقول وأجل علامات هذا الرياء الباطن اللي هو مصطبط في القلب أن يسرى بالطلاع الناس على طاعته فرب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك ولكن إذا طلع الناس عليه سره ذلك يبقى هي دي بقى لنيمة في قلبهم جوة إنه منتظر إيه إنه الناس تطلع على هذا العمل ويسر بهذا فسروره بطلاع الناس على هذا العمل دل على وجود هذا العرق الباطن من البياء في القلب لذلك يقول سره ذلك وارتاح له وروح عن قلبه شدة العبادة يعني خلها مريحة عليه شوية العبادة وهذا السرور يدل على رياء خفي منه ترشح السرور ويدل على رياء خفي بدليل أن السرور جه بالطلاع المقس عليه ولولا التفات القلب إلى الناس لما غار هذا السرور ودل على فيه التفاة القلب للناس والتفاة القلب للناس يعني أنه ملتفت إليهم بقلبه عن يود أن يحمد على ما هو فيه أو أن يظهر بما هو فيه من العبادة كما يكون وهي مشكلتنا في الرياء كما ستعلمون أن مشكلة الرياء هي كيف أن يكون في القلب ميل للطلاع الخلق يعني أن لا يكون الخلق وعدمهم سواء عنده هو سيذكر الشيخ إن شاء الله تعالى لذلك يقول فلقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر فظهر منه الطلاع الخلق اثر الفرح والسرور يبقى إيه اللي أظهر الفرح والسرور في قلبه هو الطلاع الخلق يبقى هو بيعمل وطلاع الخلق عليه في قلبه وزهني ليس اطلاع الله تعالى فقط إذن كي ثم إذا استشعر لذات السرور بالاطلاع هو بقى اداصر بقى ونسبت على كذا وكذا ولم يقابل ذلك بكرهية يصير ذلك قوتا له القوت بقى هو بيغزر في القلب ويزيد بعد ذلك إذن يحسم هذه المسألة من أولها وأن ينفي ذلك وأن يكرهه وأن لا يريد إلا اطلاع الله تعالى فقط ويريد وجه الله فقط هذا السرور بداية قوة الرياء في القلب الذي يقوي هذا العرق الباطن في قلب المرء بذلك يقول فيصير ذلك قوة وغذاء بالعرق الخفي من الرياء حتى يتحرك حركة خفية فيتقاضع تقاضيا خفية ويتحرك بقى هذا العرق في الخفاء كده ويتقاضى قلنا يتقاضى يعني ايه يعني مرتبه من الناس اللي بيرايهم ده معناها كده يعني بياخد اجره ممن يرايهم يتقاضى اجر اخر الشارع يعني اجره وهذا الذي يفعل الرياء بيقبض الأجر اللي هو ايه كلام الناس والسرور و الناس عليه هو الأجر الذي يتقاضاه حتى لو كان قاضيا خفيا من ذلك يقول الشيخ حتى يتحرك حركة خفية فيتقاضى تقاضيا خفيا يعني أن يتكلف شيئا يطالع عليه المرء بالتعريض يبقى بعد بعدما كان هو يسر بكلام الناس أو يطلعوا على عبادته يزود الحركة الخفية تحت الرياء وتعمل له شيء جديد أنه يعرض بقى بعمل العبادة بتاعته يعرض بها انتقل إلى الايه كان وسرور بيجيله كده وسر باطلاع الناس الآن هو قد تحرك عيط الرياء في قلبي حركة خفية يريد أن يتقاض عليها شيئا من حمد الناس هذا التقاضي بقى الخف اسمه إيه؟ أنه يبدأ ينتقل إلى مرحلة أسوأ وهي التعريض بالعمل يقول لك يا هذا النهاردة تعبان خارس ومخي مصدع ومش عارف ايه هو بقى النهاردة يعني عايز يقولون أنه النهاردة نصايم والنهاردة كذا وكذا كز. وهو بقيت بقى الأحواد لشان تولي الليل مثلا بيصدي ولا حاجة ويطلع يقول لك الصبر لا والله هذا حتى كنت صهران وما نمتش كتير وما عرفش ايه عشان يقول له مش صهران يعني بيلعب بيهجس لا عايز يعرفه انه صهران بيسال يعني فهذا ينتقلنا الى هذه النقطة وهي ان يتحبك عرف الرياح هذه الخركات الخفية لتقاضى هذا التقاضي الخفي بالتعريض بعد ان كان لا يعرض وإلقاء الكلام عرضا وإن كان لا يدعو إلى التصريح وقد يخفى هذا العرك من الرياء فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق لا تعريضا ولا إيه ولا تصريحا إنما بالهيئة العامة للمرض في الزمان السابق كأظهار النحول والصفار يدل على السهر والعبادة يعني أو خفض الصوت يدل على الخشوع وغيره أو غلبة النعاس في النهار الدال على طول التهاجد بالليل مثلا عندها الرجل آه ما نمشي بالليل أو عمالي فأر يعني بالنهار عشان يعرفهم أنه ما كانش بيصلي ولا حق وكل هذا كما تذكرون وتسمعون معناه أن القلب منشغل بنظر الناس والتفاتهم إليه ليس منشغلا بالتفات الرب له ونظر الرب إليه وإنما فيه شيء خفي يتعلق بنظر الناس يمنع الإخلاص ويظهر زياء على هذا الحال السيء وأخفى من ذلك بقى يبدأ بحثة خفية زيادة أن يختفي المرء بحيث لا يريد لأحد أن يطلع عليه لا في عبادة ولا في ذكر ولا في علم ولا غيره أن يختفي لكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوا بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقيع وأن يسنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في المعاملة وأن يوسعوا له في المكان فإن قصر أحد في حقي حين أهل على قلبي يبقى تقيل على قلبه بقول لك إيه ومش عارف أنا كنت بعمل إيه بيني وبين ربنا ذا كده دمعناه مضحك دم ذا كأن نفسه, نفسه تريد بقى أن تتقاضى الاحترام على الطاعة وقضاء هذه المسائل التي يود أن يقضيها له الناس على هذا الحال مع أنه لم يطلع عليه أحد أو لم يطلع عليه لذلك يقول ولو لم تكن دليل إيب أن هو بيحب الرئفة هذه المسألة ولو لم تكن قد سبقت منه هذه الطاعه في الخلاء بينه وبين ربه لم يكن له ليحزن في عدم احترام الناس له وتوقيره والقيام بهذه الحقوق التي يظنها واضح هو زي يقول ولو لم تكن قد سبقت منه تلك الطاعه لما كان يستغرب تقصير الناس في حقه مش هيهمه بقى الناس اتقصروا في حقه لانه هو ما عملش الطاعة اللي هو عايزهم يوطروا بشغرها وده الدليل هو على انه لما عمل الطاعة كان همه نظر الناس كان همه نظر الناس كان بيّن لذلك يقول ومتى يحفظ بقى كلمة دي عشان دي شغلان تكبتعة الإخلاص ومتى لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء لا, لا, لا الكلام لا بله ومتى لم يكن ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قانع بعلم الله تعالى يبقى العبادة وعدمها في علم الخلق لا قيمة له عنده تعبد لن يتعبد نظر الخلق لا يسأل شيئا وإنما يكشيه نظر الله تعالى لذلك يقول ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء عن مقدار خفي يعني خلط أخفى من دبيب النمر وكل ذلك يوشك أن يحبط به العمل أو أن يحبط الآجر ولا يسلم منه إلا الصديقون وقبلنا القصة دي قلناها قبل كده ذكرها مرة أخرى وهي أن رجل من العباد قال لأصحابه إن قد فرقنا الأموال والأولاد لله تعالى مخافة الطغيان وإن الآن فيما هو فيه من العبادة والطاعة لله وإن نخاف أن يكون قد دخل علينا من أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم نحن ممكن أن نكون بقى بالعبادة والطاعة طغينا إلى حد عشان الناس يبقى ليهم جاء ومنزل إلى آخر ما ذكرنا من مقصودات الرياء يقول إن أحدنا إذا لقيا أحب أن يعظمه الناس لمكان دينه وإن سأل حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه وإن اشتغى شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه فبلغ ذلك الملكهم الملك, الملك بتاحهم فركب في موكبه, في موكبه فإذا السهل والجبل قد امتلأ من الناس فقال العابد ما هذا قيل هذا الملك فقال لصاحبه ايتني بطعام, بطعام فأتاه ببقل وزايد وقلوب الشجر فجعل أحشو شدقه ويأكل أكلا عنيفا شكله واحش يعني مش كويس شكله منظره وهيئته منظرا سيئا فقال الملك أين صاحبكم أين العابد الزاه قالوا هذا فقال له كيف أنت قالك الناس زي الناس زي بيت الخال ما أنت شايف كذا فأكل بطريقة سيئة كان يقول له ذا فقال الملك ما عند هذا خير شكله مش والعبد والأحزنون فانصرف عنه فقال العابد الحمد لله الذي صرفه عني وهو لي لائم يعني مش جاي بقى يقول لك ها والله ودى الزاهد والعابد بقى وتعرف بنه وكذا لا بسط إن هو انصرف عنه ولم يذكر عنه شيئا يكون على سبيل ماتح ولم يزع المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون لذلك في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالح يجتهدون في مخدعة الناس يعني يجتهد في إخفاء عمله يخدع الناس أنه لا يعمل يعني ولا يظهر عليه عمل ولا يظهر عليه طاعة ولا يظهر عليه شيء من أعمال الدين والإيمان ويحرصون على إخفائها على إخفاء الطاعة أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فوحشهم كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم لله تعالى فيجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم فكان أي هؤلاء العباد كزوار بيت الله الحرام إذا توجهوا إلى مكة فإنهم يستصحبون معهم الذهب الخالص لعلمهم أن أرباب البوادي في طريقهم إلى الحج لا ينجوا عندهم الزائف يعني لا يأخذون ذهبا زائفا أو فلص يعني كما يقولون والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفزع إليه فلا ينجي في هذه الحالة إلا الخالص من النقد ينجيهم في هذا السبيل إلا الشيء الخالص من هذا النقد من الزهب فكذا أرباب القلوب يشاهدون هذا الحال ويرون أنه لا ينجيهم إلا أن يتزودوا بالزاد الخالص لله تعالى بالزادة التقوى مش عارف المسأل تفهم؟ وفي كثيرة لا تنحصص كما سمعتم شيء منها ومتى أدرك الإنسان من نفسه اسمع هذه الجملة أيضا كالجملة التي ذكرنا من قبل متى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة دين إن, أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة أو طفل ففيه شعبة من الرياء متى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطالع على عبادته إنسان أو بهيم أو طف ففيه شعبتهم من الرياء يعني لو الإنسان أدرك من نفسه أنه نفسه بتفرق أن اللي بيبصى عليه إنسان أو بهيم يبقى فيه رياء فهمت؟ مش عايز تفعل يبقى يبقى لو أحس النفس الإنسان من نفسه ان نفسه شايفة اللي بيبوصلها بنا ادم مش بهيمة يعني الاتنين مش سواء يبقى داريال شين تقع ماشي كده يبقى لا احسن من نفسي ايو اذا شو واحد بيبوص عليه دي درجة واحد بيبوصي قلت لا ده اللي بيبوص عليه كلهم بهائم مشح اللي هم شقيمة عندي او كلهم اطفال اللي هم شقيمة عندي يبقى هذه الفارقه اللي بيقول اهو في واحد بيبص لي اهو ماذا ايه شوابته موجوده لا يفرق بين أن يكون الناظر اليه انسانا او حيوانا انت فرياء ان شاء الله تعالى هذا ايه هذا المقياس الذي ننظر يحفظ لذلك يقول فانه لما قطع طمعه عن البهائم لم يبالي هو بيحب البهائم تتفرق عليه في الصلاة والعبادة والصدقة والذكر والقيام وبقيقة عمل الدين لا يحبه ذلك ولا ينتظره لذلك يقوله فإنه لما قطع طمعه من البهائم لم يبالي حضرة البهائم أم ولا لما بتجي بأن مبسوط البهيم وهي بتبصره هذا هو معنى لذلك يقول لم يبالي حضرة أم غابت فلو كان مخلصاً قانعا بعلم الله إياه لاستحقر عقلاء العباد كما احتقر صبيانهم ومجانينهم وعلم أن العقلاء أحفظ بأكل أند كله وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواء ونقصان عقاب ولا على زيادة ثواء ولا نقصان عقاب كما لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانين فإذا لم يأيذ ذلك ففيه, ففيه شوب خفي من الرياء يعني مختلط الرياء على الاخلاص شوب ولكن ليس كل شوب محبط للأجر ومفسد للعمل ليس كل الرياء الذي ذكرنا يفسد, يفسد العمل ويحبط الأجر بل فيه تفصيل يقول فإن قيل وبنت زعلاني أنه الواحد لما عمل طاع الناس مدحتها أو تكلمت علي أو أشارت إليه بهذه المعاني سر بذلك فهل يقول فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عمل طاع فما هو المزمو من ذلك إذن الجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومزمو لو طلعه على عملك اها فسورت بذلك نفهم بقى المذموم منه وايه المحمود حتى تستقيم أحوال القلب يقول الاول فالمحمود الأول اربعه اقسام والمذموم قسم واحد الاربعه اقسام المحموده أن يكون قصده إخفاء الطاع ان يكون قصده اخفاء الطاع والاخلاص لله تعالى ولكن لما طلع عليه الخلق علم أن الله تعالى هو الذي أطلعهم على ذلك وأن الله هو الذي أظهر الجميل من أحواله فيستدل بذلك على حسن صنيع الله له ونظر الله إياه ولطف الله به وأنه في نفس الوقت يستر معصيه والذنوبه وسيئاته وصفاته المرزولة فيظهر الله تعالى عليه الطاعة ويسر عليه المعصية ولا لطفة أعظم من ستر القبيع وإظهار الجميل فيكون فرحه حينئذ بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وفضل الله كما ترون ليس في ستر المعصية وإظهار الطاع عليه إلى هذا الحال القسم الثاني من السرور الممدوح أن يستدل في الأولى يستدل على إخفاء الطاع المعصية على صنع الله جميل صنع الله به الثاني أن يستدل بإظهار الله الجميل أن يظهر الله تعالى الجميل له وأن يستر عليه القبيح في الدنيا أن يستدل بذلك أن الله تعالى يفعل به ذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى أن يسترع في الآخرة في سيئاته وذنوبه وأن يظهر طاعاته لجازيه عليها أحسن الجزاء فقد ريعا علي رضي الله عنه من أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعاف عنه فالله أكرمه من أن يعود في شيء قد عف عنه الحديث يتخلق عندنا فعلى الأول القسم الأول وهو أن الله يظهر حسن صنعه به في الدنيا والثاني يظهر حسن صنعه به في الآخرة فلذلك هو يسر بذلك ويرجى أن يكون سروره دائما في الآخرة ان شاء الله تعالى والثالث من الأقسام المحمودة أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة نظن إن يظن الله تعالى أظهر عمله هذا ليكون سببا في اقتداء الناس به في الطاع فيتضاعف بذلك أجره فيكون له أجر العلانية بما ظهر آخرا وأجر السر بما قصده أولا وقصد أولا السر فيما بينه وبين الله فأظهر الله تعالى له هذا العمل فظن أن الله تعالى يريد بذلك أن يقتدي به الناس الذين يقتدون بهذه الأعمال الحسنة فيأخذ هذا الأجر وذلك يقول الشيخ أغو فيكون له أجر العلانية بما ظهر آخرا أن آخر, أمر أن آخر أمره أن الله أظهر هذا العمل له فيأخذ أجره إن شاء الله تعالى لأنه لم يقصد إلى ذلك بل قصد إلى السر فأخذ أجر السر أيضا ومن اقتدى به في طاعة الله تعالى فله أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء وتوقع ذلك أن يتوقع المرء شيئا من ذلك جدير بأن يكون سبب السرور فإن ظهور مخايل الربح لذيذة وموجبة للسرور وفي أفراد مسلم من حديث أبي ذر قال الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن يعمل العمل ولا يقصد به إلا وجه الله تعالى فإذا بالله تعالى يظهر هذا العمل للناس ويظهر طاعة هذا المسكين الذي أخلص لله تعالى وهذا من بركة الإخلاص يعني الأخبياء الذي يدوره على رؤية الناس هو لو أخلص لله الله تعالى نشهه هو الذي يظهر عمله ويشهره ويعجل له البشر في الدنيا وكان أول به أن يترك ذلك العلم الله به فيكون سببا لسعادته في الأولى والآخرة والرابع من الأقسام المحمودة أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرحوا بطاعتهم لله تعالى في متحهم وحبهم للمطيع وبميل قلوبهم إلى الطاعة إذ الناس من يحسد المطيع ويذمه ويهزأ به وينسبه إلى الرياء فهذا يفرح بحسن إيمان عباد الله تعالى يعني عندما تظهروا هذه الطاعة لعباد الله تعالى فتكون سبباً أن يحب المطيعين وأن يحسنوا الكلام عليهم وأن تميل بذلك قلوبهم إلى الطاعة فهذا الشيء يصد به المرض وضح هذا القسم الخامس وهو المذمون أن يكون فرحه حين أعزب هذا الصدور لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحونه ويعظمونه ويقومون بقضاء حوائجه ويكرمونه فهذا هو المكروه المذنوم في إظهار السرور فإن قيل فما وجه حديث أبي غريرة قال, قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا طلع عليه أعجبه ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السرس وأجر العالمية اسمع الجواب لأنه يقول له لا ما رسول بيقول أنه يعمل عمل, عمل ويسره فإذا طلع عليه أعجبه قال لا لم يزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال وإنما أنت بتقول دمزموم لي قال له الجواب من وجوه الأول تضعيف هذا الحديث هذا حديث ضعيف الجواب الثاني ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم فسر هذا الحديث فقال معناه أن يعجبه سناء الناس عليه بالخير لقوله أنتم شهداء الله تعالى في الأرض أما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم عليه فهذا رياء اللي عجبوا إيه إن ربنا بينطق الشهداء في الأرض بما يكون من أحوال الناس يشهد على هذا بخير يشهد على هذا بالشرط هم شهداء الله تعالى وليس المقصد أن يعجبه أن يعامل هو بالإكرام بقضاء الحوائج والتعظيم والمتح والثناء وما ذكرنا والوجه الثالث قال بعض أهل العلم يعجبه إذا طلع عليه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل آجر من عمل ذلك ويعجبه ذلك ليه قال لأنه يظن أن أحدا يطلع على هذا العمل فيعمل, فيعمل به فيكون لهذا العامل الآجر البيان التالي بقى كما يقول الشيخ ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط اسمى ما هذا الكلام عشان من اعمالك سامع ومتكلم اذا عقد العقد العباده على الاخلاص نبدا ابتداء من أول العبادة الاخلاص لله تعالى ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو أن يكون ورد عليه بعد فراغه أو قبل فراغه المرء عقد, إيه؟ عقد نيته على العبادة على الإخلاص للغاية ويأتيه وارد الرياء فإن من يأتيه قبل أن ينتهي من العمل أو بعد أن ينتهي منه اسمع الكلام فإن ورد عليه بعد الفراء سرور بالظهور من غير أن يظهر ذلك هو فهذا لا يحبط العمل إذ العمل قد تم على صفة الإخلاص على نعة الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ بعده عليه لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به لم يتكلم ولم يظهر شيئا وورد هذا السهور بغير إظهار سما يقول إنما اتفق إظهاره بإظهار الله له فأما إن تحدث به بهذا العمل بعد تمامه كل دا إحنا لسا في الرياء الوارد بعد العمل لسا ما قلناش الرياء الوارد قبل الفراغ مثلاً, مثلا فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف لهو بقى اللي تكلم ولا كان عملت وانا وديت وانا سويت وهذه كثيرة في أحوال الناس أن يذكره دائما المرء دائم أن المرء يحب أن يظهر نفسه وأن يقول أنا عملت وأنا ودت له وأنا سوت له وأنا رحت وأنا بيت وأنا و... والحاصل والواصل واللرايح واللجان يقوله والغالب الأمر هذا مخوف أن تحدث به بعد تمام العمل على الإخلاص عشان كده يقول لا ده بقى شكله ما كانش مخلص أوي بقى عشان كده يقول والغالب على من أخبر بالعمل بعد تمامه ليمدح بذلك أنه قد كان في قلبي وقت مباشرة العمل نوع من الرياء أو نوع رياء يعني محدش كالي بقى ويظهر عمله بعد العمل ما ينتهي وكان قد عقده على الاخلاص كما يقول الشيخ إلا وقد كان في قلبي ساعة العمل نوع رياء وإنه خلا يتكلم يعني بعد كثير لا شك أنه كان في إشاء من ذلك يقول له سلم من ذلك أو سلم باء من هذا الكلام إنه ما كانش فيه فعلا رياء في قلبه أسيب على إخلاصه وعوقب على ريائه بالتحديث بعد العمل فإن من ذلك ما قصأ جوه وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً التي عقدها على الإخلاص فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العام وهو بصل كده جاءه سرور بصلاته بعبادته لم يؤثر مجرد سرور فقط لم يكن هذا السرور إلا بالله تعالى أنعانه أو وفقه شيء ولم يؤثر في العمل يعني لم يزد به الخشوع ولا الركوع ولا التطويل ولا التزبيح ولا كذا ولا كذا مما ذكرنا من قبل لم يؤثر في العمل وإن كان ريان بعث على شيء من العمل حال الصلاة وختمت به العبادة على هذا الحال حابط الأجر مثل أن يكون في صلاة فيحضر من ينظر إليه فيطيل الصلاة ليرى أنه خوشع أو أنه على هذا الحال من أحوال العبادة والطاعة فأما ما يقارن العبادة حال العقد يعني هذا النية يعني يعقدها حال ابتدائها يعني بأن يبتدع الصلاة على قصد الرياء فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها وإن ندم عليها على فعله فالذي أراه الشيخ بابلول فالذي أراه أن له ابتداؤها يبدأها بقى من أول وجيد فله ابتدأ عبادة على غير قصد الإخلاص لله تعالى ثم ندم حال إتيان هذه العبادة على هذا القصد الذي شاب عبادته وعمله الشيخ يقول اللي انا شايفه بقى انه يبتدئها من اول ثاني وجديد على هذا الاخلاص من اول صلاته وعبادته بناء دواء الرياء وطريق معالجة القلب في هذا طويل شويه لنوري نقف عنده هذا الحط حتى نستطيع نصليها على شيء في وقتها ان شاء في رمضان القيام بالناس ورزقني الله تعالى صوتا حسنا ولا أستطيع ان اضبط نيتي على امر القراءه فاذا فماذا أفعل للابتعاد عن الرياء وتحقيق الاخلاص ذكرنا هذه المساله يعني اللي خد باله ولا ايه إنه هو هذه المسألة بالنسبة للرياء أن يستوي عنده أن يصليه إيمانا أو مأموما أو أن يصليه غيره ولو كان صوته أقل منه لذا لو جئه أحد صلى بهم إيمان وهو هذا الشخص صحب السؤال صلى مأموما ملعج في نفسه رأى حاجة ولا ضيق ولا كده وكان يقول لك لا إزاي باسد أنا كان صوت أحسن من صوته طبعا صلنا بهم طبعا كده فهذه هي المشكلة ما لابد أن يستوي عنده أن يقوم بهذا الأمر هو أو غيره إذا لم يستوي ففيه هذا الرياء الذي هو يود به أن يظهر وأن يظهر فيه حسن صوته وأن يظهر فيه حمد الناس له وأن يظهر فيه بالتالي عمله يعني أن يلتفت إلى نظر الناس لا إلى نظر الله تعالى فهمت اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين أذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طهاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وكوتنا ما أحيتنا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 ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وطرد اللهم اهدنا لاحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عننا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا في جرت بالمقادير يا غياس المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ننصر دينك وارفع رايتك وحاكم شريعتك وإنشاء رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين وهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوافقه لكل خير من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم من واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره وانتقم منه يا رب العالمين واجعله عبرة من مكاله وربنا أغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف الله مرضانا وارحم نوتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم واما إنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا هر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا من المتقين وإمامنا ربنا وفقنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وأزريته وأهله بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وخوان دوليه متأخرين على الدرس طب الدرس العقيدة العقيده بين المغرب والعشاء ازاي بقى او حاجه بعد العشاء ازاي مرحب بكم